Bismillahirrahmanirrahim. Allahu billahi minash-şeytanir-racim. اهلنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم ويغل مرضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب الرعب فيه المدن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما وزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنسل إليك وما أنسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على مدى من ربهم وأولئك كلام مفرح ان الذين كفروا ساء عليهم أن ما انذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصائرهم وشاوة لهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 أَلَا إِنَّهُمْ الْمُسَفِّهُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا نُودِيَ نَادَيْنَا مَنْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا فَرُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا بَقِيٌّ إنما, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قالوا إنا معكم إنما عَمَّوْنَ إنما نَحْرُمُ السَّبْزِيُونَ اللَّهُ يَسْبَزِفْهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُرِيقَ لِنَمْيَعْمَوْنَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ الشَّوْقَ دَلَتَفْنَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ الشَّوْقَ دَلَتَمُ الْهُدَى فَمَا عَمِّنَتْ يَعْدُونَ وَمَا كَانُوا تَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقدنا فلما أضاءت ما أغلقوا جمب الله من نورهم جمب من نورهم وتعكهم في ظلمات لا ينصرون صموا بكموا فهم لا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورد وبرق نجعلون صاقعهم بيادا لهم من الصعق حدر الموت والله عيد بالكافرين يكاد البرق يخفف أبصارهم كلما طاء لهم مشغفه وإذا لَمَّا عَلَيْهِمْ قَامُوا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَتَمَتَّ بِسَمْعٍ وَأَمْصَارٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير يا أيها الناس عبدوا عمبكم والذي خلقكم والذين من قرنكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في غرشاء والسماء مناء وعنسل من السماء ماء فأخرج به من النمارات عزقا لكم فلا تجعلوا يا دا داو أتمنى وانكم في غيب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بسواتم من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهد من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعموا الصالحات أن لهم جنات وتجري من تحتها الأنواب كل ما رسقوا منها يرزقنا. قالوا هذا الذي رزقنا منه قبل أعطوا منه متشاملا ولهم فيها أزواج مضهعة وهم فيها خالدون إن الله لا يسحي أن يظلم مثلا أما مغطة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلموا لأنه الحق من ربهم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مِنْ هَذَا بَطَشًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَفَرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَعْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ اَأَمُونْ مُخْصَرُونَ كَيْفَ تَكُونُونَ بِاللَّهِ وَقَدْ كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَالنَّبِيُّ خَلَقَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى ثم استوى إلى السماء فسوى هم سلا سنوات وهو بكل شيء العليم وإذ قال ربك بالملائكة إني جعلوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيه من يفسد فيها واسفك الدماء ونحن نسبح بحمك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلى ما دم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم رضهم على الملائكة فظن أن بيون بأسمائها أولى بأسمائها الَّذِينَ هُمْ صَادِقِينَ فَقَالُوا بُورِكَ بِأَسْمَائِها أُولَئِكَ ذُو صَادِقِينَ قَالَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْحَكِيمُ وَلَيَعْلَمَنَّ مِنَ الْجِنِّ مَنْ فَلَمَّا آنَبا بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ انْكِسُوا أَذْنِيَ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وَمِنْهَا عَوْرَنَ حَيْثُ شِئْتُما وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فسلمه الشيطان عنها فأخذهما مما كان فيه وقلنا بقوا بعضكم لبعض عدولا ولقوم في الأرض مستقرون وما تأعون إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بيقومنا جميعا فإمّا يأتي مني فإمّا يأتي انكم مني هدا فما اجتمعنا مدا يفنا خوف عليكم فلا خوف عليكم فلا خوف علينا ولا هم يحزنون فَإِنَّ يَقِينَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى وَمَا تَبِعُوا دَاءً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَذَكَّرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وامنوا بما جاءت مصنفا لليما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا اياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا اياتي ثمنا قليلا ثمنا قليلا لا تشع م آيات ولا تشع بآياتي آيات تم قلنا وإيا يف ولا تلمسوا الحق من الباطل وتدوموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وأعطي الزكاة وركعوا مراقعين أتأمون الناس من المهر ودأسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقدون وسعي صلى الصلاة وسعيه من صلى الصلاة فإننا لك بي وطلي الا الخاشعين الذين ظلنا أنهم لا قربهم وأنهم إلي يعايون يا بني إسرائيل وَنعمتي التي انعمت عليكم اني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تنفع نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاعه ولا يؤخذ منا عدل ولا يؤخذ منا وَلَن من آل فرعون يسومونكم واذ لن من آل فرعون يسومونكم صووا العدا في تبيحونا ماءكم والسحير وفي ذلك عظيم وإذ حرقنا بكم المحر فأنجيناكم وأغرقنا رأنا فعلا رأيتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم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 ثُمَّ فَوْضٍ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَنَكُمْ تَشْقَوْنَ وَإِذَا جِئْنَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ وَفُقِّرْنَا عَنْكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا مَوْعِي إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ وَعِنْدَ لَقَتُهُمْ إِذَا بَاغُوا فَقَتَلُوا أَنْفُسَهُمْ ذلك خير لكم عند ماهيكم فتم عليكم إنه هو الدواب الرحيم وإذ يا موسى من مؤمن حتى على الله جهرة فأخذكم الصائحة وأنتم تغضون ثم فرنا لكم ثم بعثنا ميرا بعد موتكم لعلكم تشكون وظننا عليكم وما مارزلنا عليكم المن والسلوى كلهم قيمات ما رزقناكم وما ظننا ولكنك فَإِذَا نُمِّيَضُنْ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا النَّارَ يَوْمَئِذٍ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا النَّارَ مِن قَارِيَةٍ فَكُونُوا مِنَّا عِيدَ شِئْتُمْ مُرَادًا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَتَوَقَّعُوا مِنَّا حَيْثُ شِئْتُمُ مُرَادًا وَدَخَلُوا الْبَابَ سجدا وَسَنَزِيلُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُوَّةً غِيرَ الَّذِينَ خَلَلُوا <تصفيق> فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُوَّةً غِيرَ الَّذِينَ خَلَلُوا وَأَسَلَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُوَّةً غِيرَ الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا من السماء فأنزل الذين غنموا فأنزلنا على الذين غنموا غجزا من السماء بما كانوا يرسلون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب معصاك الحجرفا فجعت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل الأناس وَنَشَأْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بِنَاسٍ وَقَدْ كُنْتُمْ يَعْمَلُونَ فِي الْأَرْضِ مُسْرِعِينَ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا وَحَمَلْنَاكُمْ عَلَى دَوَابٍّ مُّسَخَّرَةٍ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ رِيحًا مُّعَذِّبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَأَنشَأْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جَنَّاتٍ اِذْ قِيلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذْ قِيلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَآبَاءُهُمْ مَعَهُمْ ذلك بأنهم كانوا يغفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين غادوا النصار من آمن بالله واليوم الآخر <تصفيق> واليوم الآخر وَمَا يَخَافُونَ عَلَيْكُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَ رَأْسِكُمْ الطُّوقَ فَقُلْنَا اتَّقُوا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَرَأَوْا اللَّهِ عَلَيْكُمْ ورحمته لكم من الخاسرين وقلنا وقد ولقد علمتم النبي نعتقوا منهم في السمت فقلنا لهم كونوا بردنا خاسرين فاجعلناها نكارا لما بين يدينا وما خلفنا وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأخوه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَبُقُوا بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا قال قَالَ إنها بقرة لا فارق <تصفيق> وَلَا بين عَارُوَ بَيْنَ ذَلِكَ عَارُوَ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَعْلَمُ مَا تُعْمَرُوٰ قَالُوا جَاءَنَا عَبْدَكَ يُبَيِّنَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّمَا يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَخَرَةٌ فَأَقِنَا نَوْعَهَا تَسْوُونَ قالوا دعننا ربك يمين لنا ما هي إن البقرة شابا علينا وإنا إن شاء اللَّهُ شاء قَالُوا لم تدون قالوا إن قال إنه يقول إننا بقرة الناس المولود في الأرض وسلمت الناشية فينا قالوا أنا تيتم الحد فلا وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فلا عدتم فينا والله مخرج ما كنتم, ما كنتم والله مخرج ما كنتم تقدمون. فَقُلْ نَبْعِرُ بِمَا أَتِنَا فَقُلْ نَبْعِرُ بِمَا أَتِنَا كَذَلِكَ الْحِلَالُ مَا تَوَيُلِكُمْ عَلَّكُمْ تَأْقِنُونَ ثُمَّ قَسَتُ اللُّبُومِ بَعْدِ بَعْدِ ذَلِكَ, بعد ذلك فهي كالحجارة أَوْ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَنَّجُ مِنْهُ الْأَنَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْشَقُ فَيَخْدُو مِنْهُ الْأَنَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خُشْنَةِ الْأَنَارَ وَمَنْ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمِيمٌ مَا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقا منهم يسمعون كنام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلموا أن الله يعلم ما ينسحون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الْكِتَابَ بأيديهم ثم يقولون ما لا من عيد الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتمت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا ناب تمسى النار إلا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن الله عهده أم تقولون لدى الله ماذا تعلمون ماذا من كسب سيئته وعاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا عبروا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون وإذ أخذنا بيثاق من إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القرمى وبالوالدين إحسانا وبذي القرمى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليت إلا قريبا منكم وأتم معرضون وإذا خدنا ميتا فكم نقص من ولا تخونا فسقم يا بياركم ثم عبرتم وأتم أم أنتم وأولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا من دياركم تظاهرون تظاهرون عليكم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارات فأدوهم ومحرم عليكم إخارهم أفتؤمنون بمعض الإتاب وتكفرون بمعض فما جزاء ياوما يفعل ذلك منكم إلا خسر في حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى عش من العذاب وما ضاق ما من مأوى منور ولا عيد إلا من الدنيا بالآخر ولا اللذي نشأوا الحياة الدنيا من الآخرة فلا يخفف عنه الأذى ولا ينصون وَلَقَدْ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى إِنَّهُمْ مَفْضِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ من غُسُلًا وَأَتَيْنَا عِيسَى مَنَامُ رَبِّ الْمَجِينَاتِ وَأَيَّدَنَا مُمِعُوْحٍ الْقُدُسِ أَوَكُلَّ مَا جاء فَكُلَّ مَا جَاءَ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ مُؤْسُو بِمَا لَا تَرْضَوْنَ عُقُوبًا وَاسْتَبَقْتُمُ السُّبُلَ فَفَرِيقٌ كَذَّبَتْ فَفَرِيقٌ وَفَرِيقٌ وَفَرِيقًا لَا تَقَطُّعُ قَالُوا قُلُومُنَا أُنْزِلَ بَل لَّن نُّؤْمِنَ اللَّهُمَّ مَا يُؤْمِنُ ولمّا جاء من من الله وصدّق اللي معهم بل بغيه المصدّق اللي معهم وكانوا من قبل يستفتخون على الذين كفروا، وصدّق اللي معهم وكانوا من قبل يستفتخون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا كفروا، فلعنة الله على الكافرين. إِنَّمَا الشَّعْرُ بِأَنفُسِهِ أَيَفُو أن بِمَا أَزَلَ اللَّهُ مَعَ يَدِهِ وَنَزِلَ اللَّهُ مِنَ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنَ الْمَلِكِ فَبَاءُوا مِرَضَبٍ عَلَى رَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُجِيدٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا بِمَا أَزَلَ اللَّهُ وَقَالُوا لَوْ نُبِنُ بِمَا قالوا نفل بما أنزل علينا ويرفون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما أمام قل فلم تقتلون أنبياء الله يقبل قبل كنتم مؤمنين ولقد جاءهم موسى بالبينات ثم انتخذتم العجل من أمانه وأنتم ظالمون ثم أخذنا وإذا أخذنا ميثاقكم وعفعنا فوقكم الطوع أخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا آبوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بكس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لاوله ابدا بما قدمت ايديهم ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله ظالم بالظالمين ولا تجدن احصى الناس على حيات ومن الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله مصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبعيل فإنه نسله على قذلك بإذن الله وصدقا لما معهم مصدقا لما بين يدين قل من كان عدوا لجبعيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدين وهدى ومشعى للمؤمنين من كان عدوا لله رمضان وَالْحُسْنِيِّ وَالْجِبَالِ وَمِن كَلَفٍ فَإِنَّ اللَّهَ نَعْلَمُ الْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مَيِّنَاتٍ وَمَا يَفْعُلُ بِهَا إلَّا الْفَاسِقُونَ وَكُلَّمَا عَهَدُوا عَلَى الْبَلَهُ فَإِنُمْ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول, جاءهم رسول من عيد الله مصدق لما معهم ولما جاءهم رسول من عيد الله مصدق لما معهم بد من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراغه وراء ظهورهم كأنهم لا يؤمنون كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تفل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا معلمون الناس الصحر ما أنسلنا على الملكين ببابنا ما أموت وما أموت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا فتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرأي وزوجه وما هم بضاء نبي من أحد إلا بإذن الله ويتعمون ما يظهرون ولا ي وما يفعلون ويتعمون ما يظهرون ولا يفعلون فلقد عَنِمُوا لَمَنِ اشْتَرَوْا مَعَهُمْ لم فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِتَمَاشَةٍ بِهِ أَفُسَّنُوا لَوْ كَانُوا وَلَا بِتَمَاشَةٍ بِهِ أَفُسَّنُوا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَعْلَمُ وَالْتَعْلُبَةُ مَثْوَىٰ مِنْ الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقواوا راعنا وقوموا انضعنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليهم ما يرد الذين كفروا من أمن الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من الله يختص برحمته من يشاء الله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسخ لأتي بخير منها أو منها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما, لهم وما لكم من دون الله من وليه ولا نسيح أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سعيد موسى من قَدْ يَتَمَدَّنُ الْقُطُفَ مِنَ الْعَقْلِ وَمَنْ, ومن يَتَمَدَّنُ الْقُطُفَ مِنَ الْإِيمَانِ فَقَدْ أَمَلَّ السَّوَاءَ أَسْمِين وَالَّذِينَ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لو يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا وَالَّذِينَ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لو من بعد إيمانكم غفارا غفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وصحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَتَمَوَّلُونَ وَاحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ خَطِيئَةٍ وَالْجِنَّ وَالْأَنَامَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ الله تبارك وتعالى قياد صادقين. ولما نسلب وجهه لله وهو محسن فله أجر عظيم به ولا خوف عليهم ولا هم زوال. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء. يتنون الكتاب كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم نشابهت قلوبهم قد بينا لكم الآيات كذلك قال الذين من قبلهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقامت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك كذلك قال الذين لا يعلمون مثلا مثلا قوليهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثلا قوليهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يدخلوا فيها اسما وفي خرابها اولائك كما ما كان لكم ان يدخلوها الا خرام. لهم في الدنيا خزي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ كَرِيمٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ الله وعسر عليم وقال اتخذ الله وندا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له طالتون وديعوا السماوات والأرض وإذا قضاها أفرا فإنما يقول لكم فيقون وقال الله لأمر فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ نَوْنَى يُكَلِّمُنَ اللَّهَ وَأُتِيهِ الْآيَاتِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ بِيُوبَ مَنْجِبِينَ فَقَالُوا إِنَّ شَأْنَهُمْ مُرْمُونُ قَدْ مَيِّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ عَلَىٰكُمْ تَأْقِيُونَ قَدْ مَيِّنَنَا لَكُمُ إِنَّ أُسْرَلَ نَكَبَتْ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ مَشِيعًا وَنَذِيرًا وَلَا, ولا يَسْأَلُكُ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَعْضَى أَنْكَ الْيَفْوُدُ وَلَا النَّصَاعَ حتى تتبع إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى قَلَ إِنْ إِنْتَبَعْتَ بعد ما جاءك من العلم منك من الله من ولي ولا نصيح الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق انتلاوته أولئك يؤمنون به ومن يغفر به فأولئك هم يا بني إسرائيل كون نعمتي التي أنادت عليكم وأني فضلتكم على عالمي واتقوا يوما لا تنذير نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منا شفاع ولا يقبل منا عدل ولا تفعلا شفاعته ولا هم ينصرون وَإِذْ مَتَّعْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَقَ بِكَلِمَاتِنَا فَاتَّمَّنَّهُما قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ فَاتَّخَذَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلى وَأَحَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اقْرَئَا بَيْتَ اللَّهِ وَالْعَاتِفِينَ هُنَكَ يَسْعُدُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا بلد آمِنًا وَارْزُقْ من من آمن بدون بالله واليوم الآخر. قال وما كفر فأومت عليهم قنلا. قال وما كفر فأومت عليهم قنلا. ثم أطرهم إلى عذاب النار. قَدْ دَعَوْا قَوْمَهُمْ إِلَى التَّقْوَى فَقَضَى نَاقُوهُ إِلَى عَذَابٍ النَّارِ وَمِثْلِ النَّصِيرِ وَايَايَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْمَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَا دَعَا جَعَلَ الْمُسْلِمِينَ لَكُمْ أُمَّةً قِسْمَةَ اللَّهِ وَأَغْنَى مَنَاسِكَنَا وَتُمَعَ لَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَمَنْ يَرَمْ عَمْ مِنَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَخْسًا وَلَقَدْ صَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي اللَّهِ مِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ أسلمت لعب العالمين وصالما إبراهيم مليه ويعقوب يا مليه إن الطام الصفى لك الدين فلا تموتن إلا وهوات المسلمون أم كنتم شهداء إذ حقا يعقوب الموت إن قال لبنيه, وتح... لبنيه ما تعمدون من بعديه قالوا نعبد إلى الله وإلى آبائكم إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسمايل وإسحاق إلى واحدا ونحن له مسلمون في الكُمَّة وقد خَرَّت لَعَمَّا كَسَمَتْ مَنْ كُمْ مَا كَسَمَتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ve قالوا إيه أو رصاع تأتنوا والملل ملت ما كان من المشركين قلوا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل وَاٰتَيْنَا عِيسٰى وَاٰلِهٖ وَاٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاٰتَيْنَا اَيُّوبَ وَالْاَسْطَطٰى وَاٰتَيْنَا مُوسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ من مُوسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّونَ نَبِّئُهُمْ بِالْحَقِّ فَيَخْتَلِفُ بَيْنَ اَحَدِهِمْ منهم وَنَحْنُ له فإِنَّ مَن بِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ فَقَدِ اكْتَدَعَ وَإِنْ تَرَوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيُكْفِيكَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سَمِعَ اللَّهُ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ يُسْمَعُ وَهُوَ نَحْوَلَهُ في الله بن بعد قل اتعنونا في الله ووقوا وامنوا ولما اامنانا على قل تعنكم ونحن لهم منصور امدا نود اني وما وامي واسماعيل وَالَّذِينَ أَسْفَرُوا أَن تَقُولُونَ إِنَّ يَرْحَمُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْبُدُونَ وَالْأَسْمَاءَ كَأَنَّهُمْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَحَقُّ وَمِنَ أعلم إما كتم شهادة من من اللَّهِ وَمَنْ هُوَ أَوْلَىٰ كَتَمَ قَدْ نَادَى رَبُّكَ فَيْلَنَ مَا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ كَسَبَتْ وَأَنْتَ مَا كَسَبْتَ وَلَنْ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ